وَذَادَ الْلُّبِّ الْبَاطِلَ لِلْيُدْحِبُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَقَضْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُهُمْ وَكَذَلِكَ حَقَّكَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ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 فَلَمَّا دَعَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد داءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما داءكم به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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر دبّار. وقال فرعون يا همّان بني صرح الله أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّلع إلى إله موسى وإني لا أظنه وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فيه تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآد فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّادِ فَيَقُولُ الظَّعْفَاءُ فَيَقُولُ الظَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 إِنَّ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ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 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم بدعوني أستدب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون دهن مداخلي الله الذي دعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما داءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نففة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أدلا مسمى ولعلكم تعقلون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 فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي دَعَا لَكُمْ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ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 وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ